يسر واحد المسك أن تقدم يرواب أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشرين سنة ثم عصى الله عشرين سنة ثم نظر في المرآة فرأى الشيبة في لحيته فساءه ذلك فقال اللهم أطعتك عشرين سنة ثم عصيتك عشرين سنة فإن رجعت إليك أتقبني فناداه نادي أرحم الراحيم أحببتنا فأحببناك تركتنا فتركناك عصيتنا فأمنناك وإن رجعت إلينا قبلناك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اعلم أن مما يعينك على تعجيل التوبة والإسراع في التوبة فالذي حاله بين الناس وبين التوبة والصدق في التوبة هو طول الأمل طول الأمل ومن أطال الأمل أساء العمل قال الله دارهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وقال سبحانه أفرأيث إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون وقال سبحانه أن ما نمثهم به من مال وبني نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون اعلم أن مما يعينك على التوبة والإصراع فيها والمبادرة إليها هو ذكر الموت وساعاته نعم إن الموت قريب إن العمر مهما طالفه وقصير والدنيا مهما عظمت ففي حقيقه تغتر لنفسك النفاية التي تتمناها لا اله الا الله كيف سيكون حالي وحالك عندما يقال فلان ابن فلان لقد دن الاجل وحانت ساعة الرحيل فصائح باعلى الصوت رباه ترجعون رباه ترجعون رباه ترجعون وصائح باعلى صوت باط رباه وتربا غدنا القل احبه غدنا القل محمدا وصحبا فاختر الحال التي تريدها يا رعاك الله. لما حضرت حسان ابن ابي سنان الوفاة قيل له كيف تجدك قال بخير ان جوث من النار قيل له فما تشتهي قال ليلة طويلة اصليها كلها ودخل المزني على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه فقال كيف اصبحت يا ابا عبد الله فقال أصبحت عن الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى ربي سبحانه وتعالى واردا ولا أدري روحي صائرة إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها لا أدري روحي إلى أين تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها ثم أنشد ولما قسى قلبي وضاقت مذاكبي جعلت الرجى مني لعفك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفك أعظما ما زلت ذو ذعب عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرم فعلم يا رعاك الله أن الآمال تطوى والأموال تفنى والأبدان تحت التراب تبلع اعلام يا رعاك الله أن الأيام والليالي تبليان كل جديد تقربان كل بعيد تأتيان بكل موعود ووعيد فانتبه به رعاك الله انتبه من رقة الهجوع وافزع إلى الله بالتضرع والخشوع وقل آن الأوان للانضمام إلى قوافل العائدين قالوا من رزق أربعا لم يحرم أربعا من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة وربكم يقول ادعوني أستجب لكم ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة وربكم يقول إنه كان غفارا ومن رزق الشكر لم يحرم المزيد وربكم يقول ولا ان شكرتم لا ومن رزق التوبة لم يحرم القبول وربكم يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده.